والذينَ تَدَعونَ مِنْ دُهِ مَا يَمِْكُونَ مِن قطمير إنِ تَدعُهُم لا يسممعُودُ عَ أَكُم وَلَ سَمِعُمَاستَجابُوا لَكم وَيَومَ القياامَةِ يَكفرُرُونَ بِشركِكُم وَلَا يُنَبّئُكَ مِثُْ خَبير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 ولا تزر وازرة وزر اخرى وان تدعو مثقلة الى حملها لا يحنل منه شيء ولو كان ذا قربا انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه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 وَلَُ عَم مِركُم ما يتَذَكرَّرُ فِيههِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَأَكُم النَّذير فَذوقُ فَمالِ الظَّالِمِينَ مِن النَّصير إِ اللهَّ عَالمُ غيبِ السمواتِ وَالْأَْرض إِهُ عَمُ بِذَاتِ الصّدور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 قُلِ ٱأَرَوَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمْ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلأَرْضِ أَمْ لَهُمْ ٱشْرَكٌ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَمْ أَتَيْنَٰهُمْ كِتَٰبًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ